بين العبد وبين ربه هنا تتحمل النفوس كل المتاعب من أجل رضى الله سبحانه وتعالى هنا مشاهد أخاذة وهنا مناظر آسرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهدوا الله, أكبر الله أكبر اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه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 لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي جعل ذكره ميسورًا وأجزل للذاكرين الثواب فجعل جزاءهم موفورًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وأعدَّ لهم أجرًا كبيرًا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فإنها هي فإنها هي العُدَّةُ الوافية، والجُنَّةُ الكافية، فاتَّقوا ربَّكم في السرِّ والعلانيَّة واستعينوا على ذلك بذكر الملك العظيم، فإن ذكره يُورِثُ النعيم المُقيم، وينجي من العذاب الأليم معاشر المؤمنين، إن ذكر الله تعالى هو أزكى الأعمال وخير الخصال واحبها إلى الله ذي الجلال ولقد تضافرت نصوص الوحيين واستفاضت في بيان فضل الذكر وما يترتب عليه من عظيم الثوابِ والأجر وما اعد لأهله من العواقب الحميده والدرجات الرفيعه في الدنيا وفي الاخره قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدَّ الله لهم مغفِرَةً وأجرًا عظيمًا وقد روى الترمذيُّ وغيرُه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبِّئُكم بخير أعمالِكم وأزكَاها عند مليكِكم وأرفَعِها في درجاتِكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورِق وخير لكم من أن تلقوا عدوَّكم فتضرب اعناقهم ويضرب اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى عباد الله ان ذكر الله تعالى يرضي الرحمن ويزيد الايمان ويطرد الشيطان ويجتث الهموم والاحزان ويملا النفس بالسرور والرضوان فيحيى القلب مماواته ويحول بين الإنسان وبين فواته ويفيق من سباته فيكون سببا لنشاط البدن وقوته ونضاره الوجه وهيبته والذكر يا عباد الله والذكر يا الله يوصل الذاكر إلى المذكور حتى يصبح الذاكر مذكورا قال جل ذكره فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولولا يكن في فضل الذكر الا هذا لكفى به فضلا وشرفا قال ابن القيم رحمه الله والذكر من اعطيه اتصل ومن منعه عزل أيها المؤمنون إن ذكر الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات قال جل ذكره اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه إن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر وقد امرنا ربنا جل وعلا بالاكثار من ذكره فقال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وعلق الله الفلاح باستدامه الذكر وكثرته وعلق الله الفلاح باست باستدامه الذكر وكثرته فقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ومدح من لا يشغله شيء عن ذكره فقال عز من قائل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ولقد توعد الله بالخسران من غفل عن ذكره ولها فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون واعلموا يا عباد الله واعلموا يا عباد الله ان العبادات لم تشرع الا لاقامه ذكر الله قال جل وعلا واقم الصلاه لذكري وقال صلى الله عليه وسلم إنما ج إلىرمم الجمار والسأ بين الصفا الى إنما جُ إلى الجمار والسع بين الصفى والمرو لإقامة ذكر الله قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وجعل الله الذكر خاتمة للعمل الصالح فختم به الصلاةعم فقال فإذا قضيتم م الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم وختم به صلاة الجمعة خاصة فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون وختم به الصيام فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وختم به الحج فقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه كما ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عباد الله بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من والذكر الحكيم اقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله مستوجب الحمد والعبادة والمسبغ على أهل طاعته إمدادة والمُمتن على المؤمنين بالحُسنى وزيادة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع رشادة أما بعد أيها المؤمنون للذكر فوائد كثيرة عظيمة ومنافع جليله جسيمة، يعجز العقل عن إدراك نعمائها وينقطع النظر دون افق سمائها ويضيق المقام عن إحصائها، والاحاطه بها أو استقصائها فالذكر جالب للنعم المفقوده وحافظ للنعم الموجوده فمن منافع الذكر وفوائده أنه يورث القلب حيا انه يورث القلب حياه فهو له كالقوت ومن هجره فهو المخذول الممقوت فإذا فقد العبد ذكر الله صار بمنزله الجسم الهامد أو الرماد الخامد وصار بناؤه كالخراب واقباله على مرامه كالسراب فقد روى الشيخان عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت ومنها أنه يورث الذاكر الاقتراب وبدونه يشعر بالوحشة والاغتراب فعلى قدر ذكر الله فعلى قدر ذكر العبد لله يكون قربه من الله كما أن الذكر يورث العبد المراقبه لله حتى يبلغ بذلك درجة الإحسان، فيعبد الله كأنه يرَاه ومنها أن الذكرَ طُمأنينةٌ للقلوب، وصلةٌ وثيقةٌ بعلَّام الغيوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومنها أنه سبب لتنزُل السكينة، وغشيان الرحمة، وحضور الملائكة فمجالِسُ الذكر، مجالس الملائكة الكرام وما وميادين بلوغ المرام فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومنها أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته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 اما اني لم استحلفكم تهمه لكم ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه ومن فوائد الذكر ومنافعه يا عباد الله أنه سبب لاستغلال اللسان عن الغيبة والنميمه والفحش وسيئ الكلام فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن اللغو والآثام ومنها أن الذكر مكفر للذنوب والسيئات فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حُطَّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر والأحاديث في هذا المعنى كثيرةٌ مُستفيدة ومنها أن دوام ذكر الله يوجب السعادة للعبد في أوانه ومآله فلا يشقى في معاشه ولا في معاده قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسام ومنها أن ذكر الله في الخلوة مع انحدار الدمعة سبب ليكون العبد يوم القيامة في منازل الرفعة فيكون في ظل الله يوم القيامة من السبعة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فالكيس يا عباد الله فالكيس يا الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني عباد الله هذا وصلوا وسلموا على إمام الذاكرين وقدوه الموحدين كما امركم بذلك ربكم في كتابه المبين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكرٍ وعمر وعُثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبيعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بمنك وكرمِك وإحسانِك يا أكرم الأكرمين اللهم أعننا على ذكرك اللهم أعننا على ذكرك اللهم أعننا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليُّها ومولاها اللهم أصلِح ذات بيننا وألِّف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرِجنا من الظلمات إلى النور وبارِك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا مباركين حيثما كنا وارحم اللهم موتانا وموت المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ما عز الإسلام والمسلمين اللهم عزل الإسلام والمسلمين وح حوزة الددين وج هذا البد آمن مطمئ رخاء وسائر بلااد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأيد بالحقئم منا وَولّ أمرنا خاادم الحرمين الشريفين. الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان واجزهم عنا وعن البلاد والعباد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم احفظ وانصر الرجال امننا اللهم احفظ وانصر الرجال امننا وجنودنا على ثغورنا وكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم كل المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كل المستضعفين في وفي كل مكان اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظوكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله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 لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل استووا وتراصوا الله أكبر الله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 لِين آمين سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاءن احوا سنقرئك فلاتنسى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ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 صوح في وموسى الله اكبر, الله أكبر. الله ربنا ولك الحمد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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٌ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٌ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 فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر الله أكبر. الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 Allah Allahu السلام <تصفيق> عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله, عليكم ورحمة الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم منك وحدك نستمد الأمل وبك وحدك تستمر الحياة فانت الذي تمنح الحياة يا رب العالمين فلا قنوط من عطاياك وانت الذي ترحم فنسالك يا كريم ونبتهد اليك ان ترحمنا رحمة من رحمتك يا ذا الجلال يا إخوة الإيمان في كل مكان كنا وإياكم من خلال هذا اللقاء المباشر في بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من هنا من جوار الكعبة المشرفة من مكة المكرمة وعبر شاشة قناة القرآن الكريم لتلفزيون المملكة العربية السعودية وها نحن نسعد باللقائكم مرة أخرى إن شاء الله سعدنا بلقائكم وأنقل تحيات فريق العمل وكافة الإخوة الزملاء الذين شاركونا في هذا الوصف والتعليق بالصوت والصورة من المكبرية محمد بن سعود العمري من هندسة الصوت مشعل بن أحمد الصبحي وسلطان بن محمد العمري من الإخراج بدر بن عبدالله الردادي وكان معكم من الإشراف لهذا البث المباشر إبراهيم بن محمد الصهيل وكان معكم من الإشراف العام صالح بن سليمان الأحمدي وهذا محدثكم سامي حسن عنبر يستودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وغبطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دولنا إِلَٰهًا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة له لا يأتون عليهم بسلطان بين فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنِ افْتَغَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْغُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ فأخوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وتغى الشمس إذا طلعت فزاور ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد لَهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيقَاظًا وَهُمْ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اضطلوا طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل من لابِسُ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لبستم. قوم فبعثوا احدا في بورككم هذه الى المدينه فينظر ايها ازكى فلينظر ايها ازكى طعاما فَن يَأْتِيكُم بِرِزْقٍ مِّنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُونَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُم أَحَدٌ